إ فِيْعونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْ بَرُوَكَوا قَوْمًا عَين فَقالَاوا أَنُؤمِنُ لِبَ شَرين مِسللِنَا وَقَوْمُهُ مَالَنَا عَابِدُود فَكَذَّبُهُ مَا فَكَانوا مِنَ المُهكِيد وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِن ذُرِّيَّتِهِ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى, ربوه وآويناهما إلى رَبُّهُ وَتِنْفَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّ